هذا هذه هذا جمل هذه شجرة هذا الجمل هذه الشجرة هذا الجمل جميل هذه الشجرة طويلة هذا هو الجمل الجميل هذه هي الشجرة الطويلة هذه الجمال هذه الأشجار ذلك تلك ذلك الجبل تلك القلعة هؤلاء هؤلاء الرجال هؤلاء النساء أولئك أولئك الرجال، أولئك النساء، أولئك الناس، هذان الولدان، هاتان البنتان، ذانك الوزيران، تانك المدرستان.